فسرو به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ سَاقَبَنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُهُ وَدِالْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنُهُ وَأَقِيمُ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون